لا جرما أنما تدعونني إليه ليس له ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المشرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أَمْرِي إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها ودبا وعجية في يوم تقوم الساعة أدخلوا آلاف فرعون أشد العذاب وإذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ تُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ